يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تمنه بقرض يؤديه اليك ومنهم من ان تمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما